وكل بدعةٍ ضلالةٍ وكل ضلالةٍ في النار ثم يا عباد الله إن الله عز وجل خلق الإنسان ليعبده ويُخلِص في عبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وشاء الله عز وجل أن يجعل الدنيا للإنسان ودار ممرٍّ لا دار مقر ودار نظرٍ واعتبار وعمل واختبار واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الأرضَ بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترَى المُجرِمين مشفِقينَ مما فيه ويقولون يا ويلتَنا ما لهذا الكتاب لا يُغادِر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ووجدُوا ما عملُوا حاضِرًا ولا يظلمُ ربُّك أحدًا وشاء ربُّنا يا عباد الله أن يبتليَنا في الدنيا بالشرِّ والخير ونبلوكم بالشرِّ والخيرِ فتنة وإلينا تُرجعون فالإنسان في الدنيا يا عباد الله ما بين نعمة حاصلة واصلة وبلية نازلة وكلها من الله عز وجل فالنعم من الله وبفضل الله والبلايا من الله وبسبب الناس وما بكم من نعمة فمن الله وإن تُصِبهم حسنةٌ يقولوا هذه من عند الله وإن تُصِبهم سيِّئةٌ يقولوا هذه من عندك قُلْ كلٌّ من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنةٍ فمن الله وما أصابك من سيِّئةٍ فمن نفسك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فالبلايا من الله وبسبب الناس والنعم يا عباد الله كلها من الله عز وجل دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها الله منشيها والله مسديها لا ممسك لرحمته ولا رد لفضله ولا مكره له سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ولذا كان يا عباد الله ولذا يا الله كان الشكر فريضه من أعظم فرائض الدين واشكروا لي ولا تكفرون والشكر يا عباد الله إنما يكون بمعرفة النعمه ومعرفة المنعم بها واعتقاد القلب أن, أن هذه النعمة من ذلك المنعم ويكون بالتحدث بها باللسان والعمل بها بالجوارح فكم من إنسان يا عباد الله يتقلب في نعم الله ليلا ونهارا ولا يدرك أنها نعم من الله عز وجل بل يظن لجهله أنها إنما أتت لذكاء نفسه أو قوة عقله أو قوة بلده أو صحة جسده فيكون بذلك من الكافرين للنعمة قارون يا عباد الله قارون آتاه الله عز وجل من الدنيا كنوزا عظيمة آتاه من الكنوز ما إن مفاتحها لتُعجِزُ العُصبَة أولي القوَّة في حملها ومع ذلك لم يشكُر الله عز وجل بل قال إنما أوتيته على علمٍ عندي فكان عاقِبَةُ أمرِه أن خسَفَ الله به وبدارِه الأرض وكم من عبدٍ يا عباد الله يُدرِكُ النِّعم ويُدرِكُ أنَّها من الله لكن قلبَه غافل عن ذلك لا يلتفِتُ قلبُه إلى هذا الأمُر، فيكونُ من الكافرين لتلك النعم، ويُوشِكُ أن تزول عنه وكم من عبدٍ يا عباد الله يُدرِكُ أنها نعم، وأنها من الله، لكنه يُحارِبُ الله بتلك النعم فيستعمل نعم الله فيما يغضب الله فيكون من الكافرين لتلك النعم ويوشف أن تسلب منه تلك النعم شكر الله يا عباد الله ليس قولا باللسان فقط بل هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نبينا وامامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم ليلا طويلا كان يقوم فيستفتح الركعه فيقرا فيها البقره حتى يختمها ثم يستفتح النساء حتى يختمها ثم يستفتح ال عمران حتى يختمها في ركعةٍ واحدة قام صلى الله عليه وسلم حتى تفطَّرت قدماه فقيل له في ذلك كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر فقال صلى الله عليه وسلم أفألا أكون عبداً شكوراً فجعل صلى الله عليه وسلم قيامه الليل وهو عمل من شكر الله سبحانه وتعالى والشكر يا عباد الله مع كونه فريضة شرعية فإن خيره يعود علينا ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم فالشكر يا عباد الله عاقبته إنما تعود إلى الإنسان نفسه وهي يا عباد الله عبادة عظيمة يُثاب عليها الإنسان الشكر نعمة من الله وعبادة عظيمة يُثاب عليها الإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر الطاعم الذي يطعم في نهاره يأكل ويشرب لكنه شاكر لله عز وجل بقلبه ولسانه وعمله يُثاب كما يُثاب الصائم الصابر عن المفطرات إنها عبادة عظيمة يا عباد الله تقيد النعم وتزيدها وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم والشكر يا عباد الله الشكر يا الله بالنسبه للشاكر والمشكور ينقسم الى ثلاثه اقسام الأول شكر الله لعبده والثاني شكر العبد لربه والثالث شكر العبد للعبد اما الاول يا عباد الله فهو بفضل الله عز وجل ربُّنا يا عباد الله يُيسِّرُ لنا الخير ويُيسِّرُ لنا عملَه ومع ذلك يشكُرُنا عليه إنَّ ربَّنا لغفورٌ شكُور وشُكرُ الله للعبد يا عباد الله يكونُ بالثوابِ الجزيل على العمل القليل وبالثناءِ الجميل يقولُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئةً لا يشرك بي شيئًا لقيته بمثلها مغفرة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍّ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهِ لا إله إلا الله ما أكرم الله يا عباد الله ربُّنا سبحانه وتعالى هو الذي يسَّر لنا النعم ويسَّر لنا الخيرات ويسَّر لنا الصالحات فَلَوْ لَا اللَّهِ مَا عَبَدْنَاهُ لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَكَرَّمَ عَلَيْنَا وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا ومع ذلك يَشْكُرُنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على أعمالنا بالثواب الجزيل وأما شُكرُ العبد لربِّه فهو فريضةٌ عليه واشكروا لي ولا تكفرون واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وعلَّل ربنا كثيرًا من الأمور بقوله لعلكم تشكرون وشكر العبد لربه يا عباد الله يكون بثنائه على الله باللسان وبكثرة حمد الله عز وجل فأفضل شكر اللسان يا عباد الله قول الحمد لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الشكر الحمد لله ويكون شكر الإنسان لعبده يا ع... لربه يا عباد الله باعتقاد قلبه أن الله عز وجل هو المنعم بهذه النعم وبتوحيد ربه سبحانه وتعالى وبتعلُّق القلب بالله سبحانه وتعالى وبحُبِّ القلب لله عزَّ وجل وذُله وخُضوعه لله عزَّ وجل ويكون يا عباد الله بالعمل بأن يستعمل العبد نعم الله في طاعة الله واجتنا بما يُسخِطُ الله عز وجل شُكرُ العمل يا عباد الله يكون بأن تجعل النعمة في طاعة الله عز وجل الله أنعم عليك بنعمة النظر ولو شاء لأخذه منك فجأة لكنه كريمٌ سبحانه وتعالى فشكرك لهذه النعمة أن تستعمل النظر في طاعة الله فلا تنظر إلا إلى خير أو ما أباحه الله لك وتجتنب أن تنظر إلى المحرمات سواء كان ذلك بالنظر إلى النساء أو النظر إلى الأجهزة فيما حرم الله أو النظر إلى الصور المحرمة فإن ذلك يكون من شكر الله على هذه النعمة الله أنعم عليك بنعمة السمع فشكر الله عز وجل لها أن تستعمل سمعك في طاعة الله تسمع القرآن وتسمع ذكر الله وتسمع الخير وتجتنب ما حرم الله فلا تسمع غيبةً ولا تسمح لأحدٍ بأن يغتاب عندك ولا تسمع كذبًا ولا تسمع نميمةً ولا تسمع موسيقًا ولا غناء. الله عز وجل أنعم عليك بنعمة اللسان فتستعمله في طاعة الله عز وجل تقرأ القرآن وتقول الخير وتف... وتقول الخير وتدل على الخير بلسانك وتجتنب أن تقول شرا تجتنب أن تقول شرا بل من الكمال يا عباد الله ومن كمال شكرك لله عز وجل أن تحرص على أن تصت عن كل ما لا يكون خيير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فقول خيررا أو يصُ الله أنعمم عليك بنحمة الصحةةِ والعافية فشكر الله أن تستعها في قاعة الله تقوم نشيًا في عباد الله. وأن تبتعد عن معصية الله إذن يا عبد الله شكرك لربك سبحانه وتعالى يكون بالتحدث بنعمة الله وباعتقاد القلب وبعمل الجوارح أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا فاتقوا الله عباد الله واحمدوا الله أن جعلكم مسلمين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 والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله إن من الشكر الشرعي شكر العبد لمن أحسن إليه أن اشكر لي ولوالديك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لم يشكر الناس فحق على العبد يا عباد الله أن يشكر من أحسن إليه وشكر. النبي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وهو أعظمُ بشريٍّ أحسنَ إلى بشري يكونُ بمحبَّته فوق محبَّة النفس وباتباعِه صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة والسلام عليه وتعظيم سُنَّته المُبارَكة وشُكرُ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يكون بمعرفة فضلهم ومحبتهم ونشر فضائلهم وبالسكوت عما شجر بينهم وبالذب عن أعراضهم وشكر الأئمة الأربعة رحمهم الله عز وجل يكون باعتقاد فضلهم ومحبتهم والثناء عليهم واتباعهم فيما أصابوا فيه الدليل أما ما أخطأوا فيه الدليل فإن شكرهم يكونوا باتباع الدليل امتثالاً لما أوجبه الله وقرره أئمة الإسلام الإمام يا عباد الله يجتهد في قول الحق وبيان الحق فإن أصاب الدليل اتبعناه في ذلك وإن أخطأ الدليل حفظنا فضله ومكانته واتبعنا ما دل عليه الدليل وشكر الوالدين يا عباد الله يكون ببرهما والاحسان اليهما احياء واموات وشكر الوالدين للولد يكون بحسن التربيه يكون بحسن التربيه والثناء عليه فيما اصاب به وشُكرُ الزوج للزوجة يكون بمحبَّتها والإحسان إليها وإكرامها الزوج يا عباد الله يشكرُ زوجته على حفظها لنفسها وحفظها لبيتها وحفظها لمالها ورعايتها لأولادها والزوجة يا عباد الله تشكر زوجها على حسن رعايته لها ولبيته وعلى كده وعمله فتكون حافظه له حافظه لبيته حافظه لماله توده وتحبه وتصونه وتعفه لا تسمعه الا خيرا تكفف لسانها عما يسوء وتسمعه ما يحب وهكذا يا عباد الله الجار يشكر جاره الجار يشكر جاره لإحسانه وبره وحسن جواره يسلم عليه ويدعو له ويقوم بحقه ويثني عليه وهكذا يا عباد الله العبد المؤمن حياته شكر يشكر ربه سبحانه وتعالى ويشكر عباد ربه لأن الله أمره بشكرهم فاتقوا الله عباد الله واشكروا الله عز وجل واحمدوه وكونوا من الشاكرين ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف فدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي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 وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرم اللهم اجعلنا ممن رضيت اقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت اقوالهم واعمالهم وقبلتها يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت اقوالهم واعمالهم وقبلتها رب العالمين اللهم اجعلنا لك ذاكري لك شاكرين لك حامدين يا رب العالمين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يسر لنا اليسرى اللهم يسر لنا اليسرى اللهم يسر لنا اليسرى اللهم بك من كل شر يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار يا رب العالمين اللهم زدنا من نعمك يا رب العالمين اللهم احفظ علينا نعمك وزدنا منها يا رب العالمين اللهم احفظ علينا نعمك وزدنا منها يا رب العالمين اللهم بارك لنا في كل نعمه انعمت بها علينا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في عافيتنا اللهم بارك لنا في اجسادنا اللهم بارك لنا في ذريتنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في ازواجنا اللهم بارك لنا في أموالنا اللهم بارك لنا في جيراننا اللهم بارك لنا في بلادنا اللهم بارك لنا في ولاه أمورنا اللهم بارك لنا في كل خير يا رب العالمين اللهم ما علمته من خير فقربه لنا وقربنا اليه يا رب العالمين وما علمته من شر فابعده عنا وباعدنا عنه يا رب العالمين اللهم اقر اعيننا بسلامه ديار المسلمين اللهم اقر اعيننا بسلامه ديار اللهم اقر اعيننا بسلامه ديار المسلمين اللهم فرج عن المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين اللهم عن المؤمنين في كل مكان يا رب اللهم فرج عن المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين اللهم يا ربنا انا عباد من عبادك قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم فأعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا كريم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك في هذه الفريضة المباركة اجمعنا ووالدينا وأهلنا ومن نحب في الفردوس الأعلى أجمعين اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين اللهم اجعلنا من أهل الجنه اجمعين اللهم لا تحرم منا احدا اللهم لا تحرم منا احدا اللهم لا تحرم منا احدا اللهم حرم أجسادنا على جهنم يا رب العالمين اللهم حرم اجسادنا على رب العالمين اللهم حرم اجسادنا على جهنم رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم